رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَ واجههم وذرياتهم ومن صلح فلادههم وأجدادهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم وفيه المسيئات وفيه المستريات ومن تقى السيئات يومئذ فقد رحمته ومن كف السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم هذاك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لم قتل الله اكذب مما قتلكم انفسكم اذ دعون ان الذين كفروا ينادون لم قتل الله اكذب مَا قِيلَ فِيكُمْ أَم فَتَكُونُ إِلْ تُدْعَوْنَ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ وَح ييتََس نتَين فتَفناقالّناأََ تََس نتَين وَح ييتَت نتين فتفنا فعتََف ن بِذُنُوبِن فَهَل إ خروج مِن سَبيل فاعترفنا بدنوبنا فهل إلى قرود من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ذلك بأنه إذا دعي الله وحده فَأَرْسَلْتُكُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا هو الذي يريكم آياته وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيب وَمَا يَتَذَكَّرُ إلا من يهيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات العرش صفيع الدرجات ذو العرض يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يلقي الروح من أمره على من يشاء فَتَلاَطَ يَوْمَهُم بَارِزُونَ يَوْمَهُم بَارِزُونَ لاَ يَخْفَى عَلَ اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لاَ يَخْفَى عَلَ اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لما جهت لكل يوم